أمسفروا أحداك أمسفروا أحداك وفقتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني موسيقى من غير ما تسلب وخف قلبي ألم سلب وودعني من غير ما قلبي ألم دا انا يدو موه دو مو هابي كالي دا انا يدو موه دو مو هابي كالي امشي في لوحدك وقفيتني لتبعد عني لتبعد عني وتنسى لي ما ليش أنا حسن وأصبر قلبي وتمان على بال متجني على بال متجني وثنى صبر قلبي أتمني على بال مدينة على بال مدينة وتنطمني بوربك أوه وايدني تمني بوربك أوه وايدني في وفيتني لتبعد عني لتبعد عني وتنسيني شايفنا الامور باتت حلا والبعد يغير أحوالك خايف للضبط حلالك والبعد يغير أحوالك خلي ديني دايما دايما على بالك خلي ديني دايما دايما على بالك أنسى في وحدك منی لیت عني دانی كان بودك حباو دنا قلبي عرو ما يتحاو حفتك رك أختار من الأول أختار من الأ. ما كان بعدك حيطا و قلبي عمره ما يتحاول حتفك كلامك اكثر من الاول اكثر من الاول ما تنساني تبقى تفكني بس تنساني تبقى تفاكرني هم سافر وحدة وفاعتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل <تصفيق>